كبهو گمان تکسیک لپخشکردنیم برهما پاریزراو لبرگتنویم برهما رپیدراو نیا بو هیچ کس یهدی ال ربشد فامنا به ولن نشرک بربنا احد رن مونیدکاتبوریراس ایمشباورمان و هرجیس کس ناکین بهاو بشی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَبْرَاسْتِي بلند گورئي پروردگار ما لشتينا شايستا هيت هاوسرو من دالي چي بو ناوا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا بې ګمان بې وَأَنَّا غَلَّنَا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسِ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَيَّمَ بِمَنْ وَابُكَ آدَمُ يُجْنُو كَهَرْجِيَزْدُ رُنَاكَ دَرْبَ أَخْوَةَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا هُمْ داراستی پیوان یک لادمی پنایاندا برد بر پیوان یک لزنوکا کبیان پارازن کتی زورتیر من الله احد و ادمی گمان یم بر دعا هر وقت وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِمَدَجَرَاين بَشْفِيَنْ دَنْغُو بَاسِي أَسْمَانْدَا كَتِيدِيْمَان پَرْكْرَا وَلَا پَاسَوَانِي بَهِيزو تِيرِي أَسْتِيرَكَان وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يستمعع الأ لا يجد لهوشها بوا صدا ووبگومان ئمە زاران دانیشتين لە سن شوێنك لە عسمان ب جوێ گرتن بەڵام هەركسگ ئێستا ك بدووا وجێ بگره تیر چې لا شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وبرعاستي نازانين آي خرابي وستراو بواعواني كالسرزوين يا پر وردگاريان رينموني وستوا بوايان وأننا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وبيغمان اي مهين وهين ديك ما لونه زمترين ايما زاران خاوان الريباز زور بوين وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وايما الظلنيا بوين كهرجز ناتواني لدستيخوار دربتين لزويدا وبهل نابين وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا براستي امكاتي رنموني قرآن من بيست ايمان من پيهنا انزا هر کس ایک بروائهنا با پروردگار خوي اتر ناتر سي نا پاداشتو نا لزوری طولا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَبِجُمَان إِمَاهِنْدِكْمَان مُسْلِمَانِينُ هِنْدِكْمَان استَمْكَار إِن جَاءَ وَانِي مُسْلِمَان بُون أَو أَوَانَرِي رَاسْتِي أندوزي وَتَوَ وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تَطَاقَ يَا كَيْنُ وَتَايْدَا وَهَرْكَسَي جرو ورجري لآدي فَرْوَدْغاري خوي دِيخَات نَاو دجواروا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بِقُمان مزگوتات إخوان وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاً وَبَندَيخْوَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَهَثَ آلْخوابِ پَارَتَ وَبِفَرِسْتِ بِبَرْوَكَانِ مَكَّاً نَزِيقْ بُدَابَاً بَسْرِيدَا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أحدا بل يضل نيابا من هرخاء خوم دفارستم وكزنها كم بها وبشيء. قل إني لا أملك لكم ضر وولا رشدا. بل براستي من نزيان نر من مونيئ وامبدستنيا. قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بباري زي زي إلا كَسيجننكَ من الله سزائخواَ ومن يعص الله إِلَّا فإن مِنَ اللهَّ وَررساتِ ومن يعص الا فَإِنَّ ورسوله فان لهنا رجحا نم خالدين فيها ابدا وهي تنبدسني راجاند النبي الاخواوا وقياندني بياماني او نبي وهركسي بفرماني خواو بيغمبري بكات او بيغمان اغري دوزخ بو اوه حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا تابتها ويخوي عن دبينا أو سزاياني كبالينيان بيدراوة إن ذا أو كاتدزانا كتشي يارمتي دريكم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا بليه من نازانم اخون زيك او روجد و اييك بالين تام بيدراوا يان پروردگار ماوي چ دوري بوداناوا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا هر خوا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر پیغمبره چي كلي راضي بي جابي گمان خواد نيري لبردمي و پشت يوى تاسوان لفرشته ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تابزانه کسروشی خوای خوای ان گئندوا و خواء گادا نبویدند و قه قشردنیام برهما فارس راوا الا